6- استمع إلى النصوص التالية وقرأها ثم اكتبها في دفترك صورة عائلتي هذه أمي وأنا أحب أمي هذا أبي وأنا أحب أبي أيضاً هذه أختي وهذا أخي صورة عائلتك هذه أمك وأنا رأيت أمك سابقًا هذا والدك وأنا رأيت والدك أيضًا هذه أختك وهذا أخوك صورة عائلتك هذه أمك وأنا رأيت أمك سابقًا هذا والدك وأنا رأيت والدك أيضاً، هذه أختك، وهذا أخوك.